وإذا قِيلَ لهم تعالوا إلى مَا أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك خدودا وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما Esti lövre asbota